اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأا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 يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولون لمن القى اليكم السلام نستئمنا ان تبعتقون عرضا حياه الدنيا فعند الله مغانم كثيره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 وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا رَّفُورًا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح تقصرو من الصلاة إن خفتم إن خفتم أي أفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدو مبينا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 وَإِنْ تَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَنُّوا فَالَّذِينَ يُصَنُّونَ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْنِحَتَهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ عَنْ أَسْنِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِينُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَتَهُ وَاحِدَةً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 فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا طَمَأْنَلْتُمْ فَاقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يعلمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا تاب بالحق لتحكم بين الناس بما لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصماً واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيماً.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 ومن يكسب خطيئه او اثما ثم يرمي به بريئا ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا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 إِنَّا ثُمَّ إِنْ يَدْعُونَا إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا لَّعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَنَا اتَّخِذَنَّ مِن عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ولا ظلّنهم ولا من ينهم ولا أمرنهم فلا يبتكون آذان خلق الله. وَمَن يَتَخِذ الشَّيْطَانَ وَلِيًا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَد خَسِرَ خُسْرَانَ مُبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا أُولَٰئكَ مَعْوَاهُمْ جَهَنَّمَ وَلَا يَجْدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا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 التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليماً وإن إمرأة خافت من بع لها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما أيصلح بينهما صلح و الصلح خير وأحضرت الأفوس الشح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 ما كان يريد ثواب الدنيا فعِد الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. الله.